السلام عليكم الحمد لله تعالى نحمد ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله تعالى فلا مضل له من يبلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ما زلنا في باب التيمم وصلنا إلى حديث شقيق وهو ابن عبد الله قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى عبد الله هنا اللي هو عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن هذه كنية من؟ ابن مسعود رضي الله عنه رأيت لو أن رجلا أزنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في صورة المائلة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك لا إذا برض عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الداب ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك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 الرواية الثانية قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفين طبعا حديث عمر حديث مشهور حديث مشهور الرواية اللي بعد كده عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه يعني عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمرا فقال إني أجنبت فلم أجد ماءا فقال لا تصلي فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في الطراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمفخ ثم تمفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار قال أي عمار إن شئت لم أحدث به شئت لم أحدث به الرواية الأخرى قال عمر نوليك ما توليت أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنابته فلم أجد ماءا وساق الحديث إحنا توقفنا عند هذه الرواية هنا حدث مناظرة بين عبد الله بن مسعود رضي الله عن أرضاه وبين أبي موسى الأشعري نقولنا أن مذهب ابن مسعود في التيمم إيه قلنا أن بالإجماع أن التيمم يجوز التيمم للحدث الأصغر والأكبر الحيض والنفاس والجنابة نقل الإجماع غير واحد من أستلف إلا عن عبد الله بن مسعود و ومن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما قال النووي وراجع عبد الله بن مسعود وعمر رضي الله عنهما لقول مين لقول الجماهير لقول الجماهير فهذه الروايه تثبت مذهب مين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومذهب عمر رضي الله عنه أنا أقول لإمام النووي قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد أن الراجح فيه أن هو إيه؟ وجه الأرض هل يتيمم بكل ما كان على ظهر الأرض أو على وجه الأرض ولا نختصه بالطراب نختصه بالطراب الصحيح صحيح كل ما صعد على وجه الأرض فتيمموا صعيدا طيبا طيب اللي هو الطاهر أو الحلال الظاهر أو الحلال اللي هو الحلال اللي هو يعني مثلا غير مغصوب مثلا طب لو ما حكم التيمم بالتراب المغصوب أو الرمل المغصوب مثلا دي تدخل فيها مسألة انفكاك الجهة ولا لا تدخل فيها حكم الوضوء بالماء المغصوب تدخل فيها مسألة انفكاك الجهة تدخل يعنده قول الجمهور قول الجمهور في انفكاك الجهة قول الجمهور طب رجعوا نفسكم رجعوا نفسكم صحيح طب المذهب المشهور في المسألة دي أشهر المذاهب مذهب مين شفعي شفعي من انفكاك الجهة القول والانفكاك قالوا نجاهت الأمر بخلاف جهد النهي نجاهت الأمر بخلاف جهد أما الحنابلة فقالوا لا هنا ال... هل هل بقى دخلنا ماء في مسألة أصولية وهي هل المنهى عنه يقتل ف... الفساد يعني الفساد يقتضي يعني المنهى عنه هو الذي يقتضي الفساد ولا لا والمنه عنه لذاته أم لغيره والمسألة طويلة طبعا فكاك الجهة قولي قوي أن أنت مأمور بالصلاة ومنه عن استرقه فلو سرقت أرضا وصليت فيها إن فعلت ما أمرت به ولكنك ارتكبت محظورا فالصلاة صحيحة ما مع ما الإث وطبعا قول الحنابلة قوي وليس بالضعيف إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وهذا اللي استدل به الحنابلة في هذا الباب والله أعلم طيب هل المقصود أن أنا أقصر الطراب لأتيمن به قصد قصد التراب مش احنا قلنا تيمم معناه القصد ان انا اقصد التراب فاتيمم به ولا لو جه مثلا تراب وانا واقف جاء تراب عليا او رمل مثلا و وقع على وجهي والكفين هل يصح التيمم بهذه الطريقة لا ليه لاني لم اقصد لم اقصد الايه لم اقصد التراب او الرمل او غيره في التيمم فلا بد من القصد ويقول فلو ألقت الريح عليه طرابا فمزح به وجهه لم يجزئه بل لابد من نقله من الأرض أو غيره وده مذهب الشافعية هنا نعم لا طبعا مسألة فيها خلاف مسألة فيها خلاف وانا لذلك عليك السلام قلت مذهب الشافعي هنا نعم ما هو أنت عارف أن العبادات لابد أن تكون مسبوقة بنية فلو إنسان دخل الصلاة بغير نية توضأ بغير نية لا يصح العمل لابد فيه من إنما الأعمال بالنيات زي ما اغتسل بغير نية فهل حدث حدثه يرفع لا يرفع لا يرفع طبعا هنا يعني أنكر أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه على عبد الله بن مسعود قوله الغسل بغير نية لا يرفع الحدث لا إزالة بنجاسة شيء ورفع الحدث شيء ثاني يعني إزالة بنجاسة هل يشترط لها النية لا يشترط لها النية ولكن رفع الحدث يشترط له النية رفع الحدث يشترط له النية هنا استدل أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه بالآية فلم تجد ماء فتيمموا فعبد الله بن مسعود أنكر وقال لو رخص لهم في هذه الآية لأو شك إذا برض عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد إنكر عبد الله بن مسعود هنا في محله ليس في محله ليس في محل هذا اجتهاد منه هو يعني وكأنه خاف أن أي إنسان لو رخص له في هذه القضية وأصيب بأي شيء قل أم كثر يذهب إلى التام ويترك ويترك المال هذا من باب إبقاء من باب سد الزرع. من باب سد الزرع هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة طبعا الإمام النووي يقول هذا في مقام التعليم ليه في مقام التعليم؟ لأن الإمام النووي رحمه الله يرى أن التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين لليدين إلى المرفقين ورجحنا أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين وليس لليدين وليس لليدين إلى المرفقين. والإمام النووي طبعا استدل أن الله تبارك وتعالى أمر بالوضوء وأيديكم إلى المرافق فإذا أمر بالوضوء أو في الوضوء باليدين إلى المرفقين ففي التيمم من باب من أولى وهذا يرده الحديث الذي معنا لأنه قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهرة كفيه ولم يقل يديه ولم يقل يديه في فنفض يده فنفض يده طبعا دي في حالة ابني لو كانت تراب كثير انت تتمن على سطح عليه تراب مثلا فعلى قاف كفيك تراب كثير في الحالة دي تنفخ لتقلل اثر هذا التراب وتمسح الوجه والكفي الرواية الثانية لما اعترض عمر رضي الله عنه أرضاه على عمار فقال له اتق الله يا عمار يعني ما هذا الكلام الذي تقوله كأنه ينكر أيضا على عمار رضي الله عنه قال إن شئت لم أحدث به إن شئت لم أحدث به معناه إن كان في مصلحة من تركي للتحديث بهذه السنة تركتها إن كان في مصلحة وطبعا طاعتك علي واجبة ما لم يكن في معصية طاعتك يعني طاعة ولي الأمر أو الأمير واجبة ما لم تكن في فإن كانت في معصية فلا سمعة ولا طاعة فلا سمعة ولا طاعة والأدلة على هذه القضية كثيرة طاعة ولي الأمر طاعة الأمير طاعة الحاكم تكون مقيدة بطاعة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة لما خرجت سرية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أميرة فقال اجمعوا الحطب احفروا حفرة أوقدوا الحطب ألقوا أنفسكم فيها فهموا فقال كنت أمزح معكم فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لو ألقوا أنفسهم فيها لكانوا فيها إلى يوم يبعثون وبدأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف فما بالك بمن يأمر بالمعصية على طول الخط من يأمر بالمعصية على طول الخط بل من يأمر بالكفر في بعض الناس بتأمر بالكفر كهذا الفقر القرد بشار الذي يجبر أو يأمر جنوده أن يجبروا الناس على قول لا إله إلا بشار كبرت كلمة تخرج من أفواههم طبعا هو يفعل هذا مع أهل السنة على وجه الخصوص يفعل هذا مع أهل السنة على وجه الخصوص يأتي لا الذين يقولون بالتقارب بين السنة والشيعة وانظروا انظروا إلى هذه المذابح كل يوم مذابح للمسلمين وعلى رأسهم أهل السنة هناك وبرضو الناس مصممة تقول نقارب بين أهل السنة والشيعة والله العظيم لن نصل إلى هذا التقارب يوما ما حتى يلج الجمل في سم الخيط فهذه خدعة بل خديعة خدعة التقارب دي خدعة قديمة وللأسف كل الذين دخلوا في هذا الباب نالهم من الأذى ما نالهم ولكن للأسف الناس يعني تنظر إلى هذه القضايا لا بعين العقل ولكن تنظر بأن المصالح والمفاسد تقتضي نحنا نتقارب معهم في أي مصلحة وأي مفسدة فين المصلحة من التقرب مع الشيعة هؤلاء لهم دين لهم دين هذا علوي هذا الرجل علوي والعلويين يقولون إيه أن علي هو هو الإله والعياذ بالله مقالته كمقالة من طبعا هم أنا مش بقولهم أولاد عم اليهود طبعا أنا أقول هم إخوان اليهود من أب واحد إخوان لليهود الشيخ رسالة المائة عقد مقارنة بين الشيعة الرافض وكأمثال النصيرية اللي هم العلويين النصيرية دي كان اسمهم قديما دلوقتي اسمهم علويين وجاب العمل مقارنة بينهما وجدهم يتفق مع اليهود في تسعتاشر قضية كلها يعني كل قضية منهم يعني لوحدها تكفرهم والعزوالله تخرجهم من الملة كل قضية تكفرهم وتخرجهم من الملة الله المستعان طيب هنا هل يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكتم العلم الإمام النووي يقول أصل تبليغ هذه السنة أنه خلاص ناس عرفوا هذه السنة فهو أداها فلو كتمها بعد ذلك لم يكن كاتما للعلم للعلم الشرعي يعني هل يجوز أن أتكلم في قضية وأسكت عنها بعد ذلك نعم يجوز ذلك إن أنا لإني أخبرت بها طالما أنني أخبرت بها خلاص سقط الإثم عني كحديث المشهور اللي تخذته في فتح المجيد فأخبر بها معاذ عند موته تأثما خوفا من الإثم خوفا من الوقوع في الإثم وطبع الحديث طبعا تشرح لكم بالتفصيل من الممكن يكون كتم هذا العلم عن طائفة معينة أو كتم هذا العلم لعله لألا يتكل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أشياء كثيرة ذكرها أهل العلم وطبعا العلماء بوابه أبواب جوازه كتمان العلم للمصلحة للمصلحة ولذلك ندخل من هنا الباب لأن تحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم يكون لبعضهم فتنة في بعض القضايا لما تتكلم فيها في أوقات معينة تكون سببا في البلاء في ولذلك احنا نكتم أشياء في أحداث معينة ضرقا للايه المفاسد العظيمة التي التي تقع وطبعا الإعلام الفاسد عندنا كل أسئلته للسلفين على وجه الخصوص مفخخة هو عاوز يحارب الإسلام بكل قوة فلم يجد هدفا غير السلفية في مصر حتى يوجه إليها استهام القاتلة كل سؤال وخوه تقوم عليه الدنيا ولا تقعد هو يريد هذه القضية حتى يسقطك لأنه لو أسقطك سيسقط الإسلام بك لأنه أنت شايفين الساحة عاملة أزاي أفكار كثيرة جدا على الساحة الإسلامية كتير جدا من الناس بميعوا القضايا كثير جدا الناس بياخدوا القضايا بعنف وبشدة يعني بعض الناس دلوقتي يطالب التغيير لابد أن يكون تغييرا جزريا قطعا يعني تقطع عاد السارق في الحال يرجى مزداني في الحال طبعا الأحكام دي خلنا قلنا التدرك في الأحكام الشرعية مطلوب في زماننا مطلوب لا سياما أن كثير من الناس لا يعلمون شيئا عن هذه الأحكام وإن علموها أنكروها فما جيش بقى في مجتمع بقالوا مئة سنة في خراب وفي ضمار ويعني زي حدث ولا حرج عن الذنوب المعاصي وعن الفواحش التي كانت ترتكب وتأتي وتقول لابد من تغيير الجزري لا لابد من التدريج من التدريج في التغيير وليس هذا تواني وليس هذا تحكيم بغير ما أنزل الله وليس هذا موافقة للديموقراطية المزعومة لا يا أخوانا ده اسمه إيه؟ دي مصالح مفاسد والدين كله قام على المصلحة والمفسدة بمعنى أن درء المفسدة مقدم على جلبي المصلحة كما يقول عز بن عبد السلام رحمه الله وغيره من كثير من العلماء فالقضية محتاجة تريز, تريز ولا تلقى الأحكام جزافا على كثير من الناس لا أنا في قضية معينة حصلت مثلا ما ينفعش أتكلم فيها بكلام معين من الممكن ألف ودور حاول القضية حتى لا تقع أو تحدث فتنة أو تحدث من الممكن يحدث مجازر بسببها فلازم أن الإنسان يكون فطن ويكون حاذر من مثل هذه الأسئلة يعني لما قلت هذه الكلمة في الجمعة أمس اللي هي لن نتقارب مع الشيعة أبدا ولن لأن هؤلاء أصحاب دين ونحن أصحاب دين بعض الناس برضو اعترض قال يعني إيه يعني من يتعاملش معهم وانا قلت من يتعاملش معهم قلت له وانا قلتش ينيه نتعاملش معهم بقول لن نتقارب معهم أبدا لن نتفق نحن وهم في م... على مبدأ واحد أبدا فقال له اصل التعامل جائز مع اليهود والنصارى شوف برضو ده في قصة التعامل جائز مع اليهود والنصارى. أنا لم أقل التعامل أنا قلت التقارب برضو هتجد الناس اللي لسه الأفكار اللي عاوز يمرر كل حاجة يمررها يقول لك المصلحة أنه لو حطيت إيدي في إيدي الشيطان وهصل لمصلحتي أضع يدي في يده ومن الممكن أقرب الناس إليه أقرب الناس إليه لا يتألف معه ولا يتكتف معه ورد قوله بل يذمه بل يطعن فيه حتى يصل إلى ما يريد وممكن يضع يده في إيدي الشيطان شوف اختار الشيطان على من هو أقرب منهم سبحان الله العظيم فأمور أمور كلها اختلطت على كثير من الناس والناس للأسف للأسف أنا أرى الناس عاوزة دايما الحاجات السهلة مشيها مشي كل حاجة ودي مصيبة من أعظم المصاب دي مصيبة من أعظم المصاب المهم في قصة عمار رضي الله عنه وأرضاه لما تمرغ فين في التراب ظن أن التيمم معناه أنه يتمرغ بجسده كله في الطرق يقول في قصة عمار جواز الإجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمارا رضي الله عنه اجتهد في صفة التيםم يقول وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أوجه اللي هي هل يجوز الإجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أصحها يجوز الإجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم بحضرته في أدل على كده كريستوف فتح المجيد ها حديث لا ده بحضرته في وجوده بينهم ليس غائبا عنهم حديث ذات انواط في حديث مشهور جدا خدته فتح المجيد ايوه سيات النبي ومعه الرهط والنبيه ليس ها فخاض الناس في اولىك ولكن مثلا كان قريب منهم ما كانش مع يجلس معهم ولكن كان قريبا منهم صلى الله عليه وسلم فلما, خرجوا، فلما خرج لهم أخبروه فذكر صفتهم صلى الله عليه وسلم يقول يجوز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم بحضرته وفي غير حضرته <تصفيق> <تصفيق> الأحاديث كثيرة حديث اجتهاد البعض الصحابة بين آد للنبي صلى في, في حضراتي وفي غير حضراتي كثيرة حديث صاحب الشجع من أشهر الأحاديث فعدا وجود نص قاطع طبعا لا اجتهاد مع النص ومن الممكن أن يجتهدوا في فهم النص أو ممكن يغيب عنهم النص نعم آية من ال... كانت صورة النجم أظن والله. عبر. والثاني لا يجوز بحال لا يجوز يز... الاجتهاد بحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غير حضرته. قول الثالث لا يجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته والله ما. حديث اللي بعد كده حديث أبو حديث أبي الجهم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام الرواية الثانية عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل هذا موضع بقرب المدينة يقول الإمام النووي هذا الحريث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم مم لأنه مسح هل مسح الجدار فإن التيم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله طبعا للقادر يخرج منه غير القادر غير القادر لمرض وإيه ونحوه ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع يعني إيه؟ يعني ايه ولا فرق هنا يعني لو وجد الماء حتى لو ضاق وقت الصلاة حتى لو ضاق وقت الصلاة بحيث انه يتوضأ ويصلي ويدخل عليه وقت الصلاة الاخرى وهي يصلي يتوضأ ولا يتيمن ولا يتيمن ولا فرق ايضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما هذا مذهبنا ومذهب الجمهور واضح؟ وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما يعني إذا خفت فوت صلاة الجنازة أو صلاة العيد يجوز لك أن تتيمم ولكن مع وجود الماء ها على مذهب الشفعية ومذهب الجمهور على مع وجود الماء لا يتيمم بل يفعل ما أمر به وإن خرج الوقت لأنه فعل ما, إيه ما أمر به يعني ما ينفعش يتيمم مع وجود الماء. وحكى البغوي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه إذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم يعني نضرب مثل بصلاة الفجر مثلا أحيانا أنت تنوي أن تقوم بصلاة الفجر وتأخذ بالأزداب ثم تفوتك فتقوم عند شروق الشمس إما أن تصليها بالتيمم وتدرك وقت الصلاة أو تتوضأ فيخرج وقت الصلاة فهنا بعض الشفعية قالوا إيه تيمم وصلها في إيه في وقتها وده اختير شيخ الإسلام بتايمية ده اختير شيخ الإسلام أنه قال إيه يتيمم وصليها في الوقت البعض قال لا يفعل ما أمر به أنه يتوضأ لا سيمن الماء إيه؟ موجود فلذلك يلزم أن يتوضأ ويصلي حتى وإن خرج الوقت طيب استدل الفريق الثاني في حد علمي بحديث إيه؟ لما قفل النمسلم من غزوة فقال من يكلأنا الليلة فقال بلال أنا فوقف على شزر حتى لا ينام ولكنه لم يستيقظ إلا في حر, الإيه؟ في حر الشمس فذهب النمسلم في خيمته فوجده جالسا فقال أذن يا بلال فأذن ثم صلى ركعت الفجر ثم تحرك من مكانه صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم عمل قام توضأ وصلى بس احنا ممكن نرد نقول ايه ان الوقت خرج اصلا الوقت خرج اصلا فهل ندرك الوقت بالتيمم ولا نتوضأ فان ادركنا ادركنا وان فاتنا صلينا ايهما اقوى يعني ده رأيك يقدم الوقت على على الوضوء ها ايضا الطهاره ها ما رأيكم تتوضى هسيبها لكم أفتوح المسألة <تصفيق> فيها ساعة المسألة فيها ساعة والله هو <تصفيق> طبعا النوى بيقول المعروف الأول إيه المعروف الأول الأول لأنه خالص ده هو يتوضى ويصلى يتوضى ويصلى طالما أن الماء موجود وده والله أعلم أقرب للصواب. نوا توضأ لأن الماء موجود حتى لو خرج الوقت والله عالم هذا هو الأقرب نص والمسألة فيها سعة معنى إن احنا نقول أقرب صابر ممكن أخذ بالقول الأخر ليس من ليس فيها نص عزر لا العزر صاحب العزر حاجة تانية نحن نتكلم رجل منتظر منتظر مثلا وجود الماء أو سيصل الماء قريبا أما صاحب العزر ممكن ممكن نقول لو نام مثلا لو نائم لو كان نائما فاستيقظه فوقت الصلاة يخرج مثلا فله أن يتامم ويصلي قبل خروج الوقت وله أن يتوضأ وإن خرج وإن خرج الوقت طب هل يعيد من تيمم من تيمم ليدرك الصلاة على وقتها فهل يعيد طبعا فيها خلاف فيها خلاف بس مسألة جميلة جدا من مسألة جميلة هل يعيد طب إذا كان هو مش في الوقت هيعيد ليه ها هيعيد ليه طالما انه مش في الوقت الذين يقولون بالعادة يقولون هو يعيد ما في الايه في الوقت فاين خرج وقتها فلا إعادة فلا إعادة عليه وهذا هو الراجح وطبعا في قول ويقول إيه ان حتى يعيد يعيد إن خرج حتى إيه وقتها يقول في هذا الحديث يجوز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف يعني جدار عليه تراب يجوز لك ان تتيمم علي. حتى لو الإنسان راكب السيارة مثلا وأراد مثلا أن يقرأ في المصحف أراد أن يقرأ في المصحف هل يجوز له أن يتيمم من عجار السيارة؟ لو كان بها تراب يعلق بها يجوز أن يتيمم ويقرأ في المصحف لأن طبعا لا يمس القرآن إلا طاهر وكلمة طاهر هنا حملها السلف والخلف الجمهور الجمهور السلف والخلف على تهارة من الحدث الأصغر وليس, الإيه؟ وليس الأكبر الإنسان مريض لا يستطيع حركة، آه، نعم، نجتهد في وضوءه أو اجتهد في الضوء، عاجز عن وضوء تيمم إن عاجز عن التامم يصلي على حاله لا، ما إحنا بن إحنا طبعا المرضى ممكن نأخد له طراب أو رمل أو غيره كن بجانبه حتى لا تفوته هو صلاة، لأن كثير من الناس بيخطئ إنه طالما دخل في مرحلة مرض ولا يستطيع الوضوء لا يلجأ إلى التيمم ويترك الصلاة الكلية، ودي مشكلة. عليها تراب انت <تصفيق> كده تفضحنا يا ابني المستشفيات وصل لمرااتب عليها تراب بهذه الدرجة الله المستعان يتم مع الجدار لو كان يعلق به تراب او رمل او نحوه مش عارف ده عليه تراب ولا لو عليه تراب جائز هل عليه تراب يعلق باليد ام لا حتى نخرج من خلاف لو كده يجوز التيمم عليه لا بأس ما هي في إيه؟ إن هذا الجدار يعلق به الطراب أو الرمل أو نحن يقول وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل جواز التيمم للإيه؟ للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها كما يجوز للفرائض وهذا مذهب العلماء كافة حكى وجه الشاز إنه هو بيقول لا يجوز التيمم إلا الفريضة فقط إذا كان جاز للأعلى فهل يجوز للأدنى أم لا؟ إنجازه للأعلى فمن باب أولى يجوز للأدنى والله وعلا. طبعا قصة الجدار هل هو جدار صاحبه يئذن في ذلك أم لا يئذن في ذلك المسألة برضو فيها وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نو يقول النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الجدار لا يحزن لذلك ولا يغضب لذلك نعم لا في حالة أنه مثلاً في حالة عذر لا يصل إلى الماء في حالة إنه لا يصل إلى الماء يتيمم أما إن وصل إلى الماء فيلزمه الوضوء يلزمه الوضوء لمس المصحف سجدة التلاوة آه يلزم الوضوء لذلك للفضائل يلزمه إحنا بنقول اللي هو الذي يعدم, يعدم الماء يقول قوله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد فلم يرد عليه فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابه يعني كل إنسان على قضاء الحاجة يقضي حاجته ومر عليه رجل ألقي عليه السلام مثلا لا يلزمك لا يلزمك الإيه الرد لا يلزمك الرد وهذا متفق عليه قال أصحابنا ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فإن سلم عليه كره له رد السلام كره له رد السلام قالوا ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار طبعا الكراهة هنا الكراهة هنا التحريم أولى ولا الكراهة أولى يدلل على التحريم لا حانوا إلا الخلاء أحياني يعني سواء كان متودان أو غير متوداء سواء كان جنوباً أو غير جنوب صلى الله عليه وسلم هي دي المقصورة على كل أحيانة وليست في الخلاء قريب. قريب ولكن مش داخل ها؟ بدليل حديث إيه لا أنا عاوز أقول إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج قال لي لو كان ذكر الله تبارك وتعالى جائزا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لدل عليه ولذلك أنا هنا وقفت مع الكراه كثير لكرها مش لي مش, مش تحريم ليه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فأنا أنا أنا حقيقةً أميل إلى التحريم لا للكرها تحريم ذكر الله تبارك وتعالى داخل المكان الذي تقضي فيه حاجتك الله أعلم حتى هو النووي سيرى أن هي كراه التنزيه كمان لا, لا يجوز طبعا ذلك وما يعظم شعائر الله ما دي أي عامة أي عامة الضرورة ما الضرورة ماشي شيخ الإسلام تيمية لو قال لإن خاف عليه الضياع فيضعه في جراب ويدخل به سواء مصحف أو كتاب علم أو غيره لو خاف عليه الضياع طبعا على كل إن لا يجزء الكلام وقت قضاء, قضاء الحاجة ولا يجوز القائس السلام على من يقضي حاجته ولو أراد من يقضي حاجته وأن يرد السلام يفعل كفعل النبي صلى, النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طيب النبي صلى الله عليه وسلم تيمم تيمم ليه ما توضاش؟ فالإمامنا وقال لعله كان فاقدا للماء صلى الله عليه وسلم فتيمم لعلمه بعدم وجود, الإيه؟ بعدم وجود الماء هل يجوز الكلام وقت قضاء الحاجة للضرورة أو للمصلحة نعم يجوز ذلك يجوز رجل مثلا ستقترب منه حية ستقتله أو رجل كفيف سيقع في بئر أو أي شيء أي شيء أي يعني مصيبة ستحدث لأحد يجوز له أن يتكلم وينبه هذا الذي سيقع عليه الضرر في مسألة عرضت علي الآن وهي مسألة الصلاة أنت تصلي وسمعت صراخا شديدا أو سمعت استغاثة هل يجوز لك أن تخرج من الصلاة لترى لترى ما هذا الصراخ أو هذه الاستغاثة أم لا دي مسألة يعني للأسف من بعض الناس لا يحسن التعامل فيها نقول هل يلزم المصلين كلهم من يخرجوا لا هذه مسألة فرض كفاية بمعنى إيه إني اثنين أو ثلاثة من آخر الصفوف يخرجوا وانظروا ما هذه الاستغاثة ثم يعودوا للصلاة مرة مرة ثانية وإن فاتتهم حتى صلاة الإي صلاة الجمعة لأن هذا أوله لأن من الممكن يكون فيها إنقض نفس إي إنقض نفسه مع يعني كنا مرة بشيء بشيء أصغر الرجل بيتكفف الناس فبيعمل حركات كويسة أو يدخل الصلاة وراح واقف فالناس طبعا يشيلوه بقى إي في إي وأنا فقير جاي من سفر وفلوس ضاعت وبتاع وكده. فكنت كنا نصلي مرة في شيخ الإسلام ففي أخر ركعة كان دايما نعملها في أخر ركعة أخر ركعة دب وقع ما عرفش يحسن أن يقع إزاي متضرب عليه فانتهي نعجلنا في الصلاة نشوف بعض الناس كان جاي مسكنا طبعا هزقنا تهزيق شديد جدا أنتم ما فيش في قلوبكم رحمة أنتم ما بتحسوش أنتم كده طول عمركم فقالت له ليه قال لم يدخل من المسجد والرجل بيقع ما فيش واحد فيكو يخرج من الصلاة يشيله قلت له سبحان الله انت لم تدخل في الصلاة اصلا لماذا لم تحمله انت انت بتلوم نانا وانا في صلاتي وانت نفسك وانت داخل فطبعا التف حول الرجل ايه حكايتك انا مش حارف. طلع في النهاية ان هو في ال الناس وعمل دي خدعة فالشاهد اللي داخل من المسجد لم اللي هو بيصلي يعني لم يتبرع ولم يتطوع ان هو يحمله وعاوز الناس تخرج من صلاتها تحمله. يعني شفت العقول عقول عجيبة طبعا <تصفيق> هي اسم بالنص <تصفيق> المهم يعني يجوز ان في الحالة دي ان اتنين تلاتة ينتدبوا نفسهم كده ويخرجوا زي بالضبط لو واحد وقع في الصلاة مثلا حدث اي عارض في الصلاة يجوز ان تترك تترك الصلاة هنا للمصلح الرجاح لله معلله إذا علم ذلك ان في ناس موجودة وتقوم بالمهم خلاص نعم آه يا طبعا يخرج بعض الناس من المسجد طبعا يلزمهم ذلك على فكرة ولو لم يخرجوا جميعا ولم تطفئ النار إلا بهم يأثمون جميعا جميعهم فالأصل الإمام على المنبر لو سمع بذلك يقول مثلا أخر صفين يخرجوا يطفئوا هذه النار مثلا ويبلغ ويبين للناس الأحكام الله باب الدليل على أن المسلم لا ينجس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنوب فانسل أي أبي هريرة, أبو هريرة رضي الله عنه فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنوب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وعن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس طبعا دي حدست لمين أبي هرير رضي الله عنه حذيفة رضي الله عنه يقول الإمام النووي هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين الجنين إذا خرج من بطن أمه وعليه ما عليه طاهر بإجماع المسلمين وأما الميت أما المسلم الميت فوقع فيه الخلاف للشافعي فيه قولان الصحيح منهما أنه طاهر لهذا غسل طب يعني طهر وغسل لأنه لو كان نجسا ما فائدة الغسل لو كان نجسا لا يفيده الغسل في, إيه؟ في شيء ولقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس وذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا المسلم لا ينجس حيا ولا ولا ميتا طبعا معلقات البخاري تعرفوها صحيحة ولا غير صحيحة عارفين ها؟, ها حسد في و في تمام تمام تمام ما شاء الله ما شاء الله <تصفيق> هذا بالنسبة للمسلم أما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم تماما يقول هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف أو الخلف وأما قول الله تبارك وتعالى إن من المشركون نجس فالمرض هنا نجس الإيه نجاسة الاعتقاد نجاسة الاعتقاد وليس المراد إن الأعضاء بتاعتهم إيه نجاسة كنجاسة البول والغائط ونحوه البدن بدن كافٍ سواء كان حيا أو ميتا سواء كان حيا أو ميتا يعني أنت لو مسست نصرانيا أو يهوديا مثلا أو مجوزيا هل بذلك يعني وصلت إليك النجاسة أصابتك النجاسة هل يلزم غسل الدين؟ ربيكم سلام فإذا ثبتت طهارة الأدمي مسلما كان أو كافرة العرق بقى أو اللعاب والدمع ومثل هذه الأشياء تكون طاهرة الحاقا بها بالبدن حقاً بالبدن كذلك الصبيان أبدانهم ثيابهم لعبهم محمول على الطهارة حتى نتأقن أن نجازل في جذب أن تتصلي في ثياب الأطفال أو على ثيابهم والأكل معهم من الأشياء المائعة إذا غمسوا أيديهم فيها نقول في هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم فيكونوا على أكمل الهيئات يعني أنت تذهب إلى الشيخ تكون على أكمل الهيئات وده طبعا الإمام مالك كان مشهور بمستهز الامور كان يغتسل أو يتوضأ ويلبس أحسن الثياب عندما يريد أن يحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار وإزالة الرائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء والله يقول في هذا الحديث أيضا من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه, من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب يعني أنت لك رجل يتبعك فرأيت منه أمرا يخالف الصواب فيلزنك أن تصحح له الخطأ فيبين له الصواب ويبين له حكمه أو حكمه قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إحنا قلنا أن سبحان الله من باب التعجب ورادوا بها التعجب ومرت علينا كثير قول حذيفة فحاد عنه يعني ايه؟ ماله وأعرضة عنه أو عدل عنه حتى لا يراه باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها يرحمك الله عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه يذكر الله على كل أحيانه يقول هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى ذكر الله تعالى اللي هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وما ذلك وهذا جائز باجماع المسلمين وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب الحائط فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية فإن الجميع يحرم وطبعا مسألة الجنب نقره فيها مسألة الجنب ليه لأن الجنابة سهلة وميصورة في إزالتها يعني المسألة سهلة بالنسبة لإزالة الجنة بخلاف الحيط فمدته تطول لذلك استثناء بعض أهل العلم ان المرأة لو كانت حائض يجوز لها أن تقرأ القرآن إن خشيت النسيان أو إن كانت معلمة أو متعلمة يجوز لها أن تقرأ القرآن الخلاف وقع هل يجوز أن تقرأ من المصحف أم تقرأ من حفظها إن كانت تحفظ فتقرأ من حفظها إن كانت لا تحفظ يجوز لها أن تقرأ من المصحف وتمسته بغير، ماش، بحائل سميك، بحائل سميك، وتقلب صفحات المصحف بأي شيء في يدها تقلب صفحات المصحف بأي شيء في يدها نعم، لا يمس القرآن إلا طاهر، فذا يحول بينه وبين المس، يعني العلماء حتى يعني مثلاً شوفنا حطت صبعة كده على الكلام. قالوا أنه لا يجوز للجنوب ولا يدعى أصبعه على كلام الله تبارك وتعالى لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر بيبس جونة سميك جونتي سميك لا بقى سبزة وأنا أميل إلى هذا القول لأن طبعا المرأة في كثير من النساء طبعا هي تترك الصلاة تترك الصيام ممن الممكن تغفل بقى لما تترك مثل هذه العبادات تغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى عن قراءة القرآن فمن الممكن أن يقص القلب في خلال فترة الحض على بل ما تيجي بقى تحيق قلبها مرة ثانية تحيق الثاني والنساء طبعا هذا أمر يعتريهم بصفة مستمرة يعني هذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات بني آدم لا مسهو إلا المطهرون نعم هذا على خلاف فإن العلماء اللي هو اللوح المحفوظ وليس القرآن اللوح المحفوظ والقرآن لا يمسوء المطهرون لو خذنا أخذنا أنه هو القرآن إحنا قلنا المسألة قلنا الجمهور على ان الطهر هنا طهر من الحدث الأصغر وليس الأكبر ولذلك إحنا فرقنا بين الحدث الأصغر والأكبر وفي الأكبر فرقنا بين الجنوب وبين الحائد والنفساء لأن المدة الحائد والنفساء بتزيد تطول طب هل يجوز للجنوب أن يقرأ من غير نس خلاف خلاف خلاف بين العلماء هل يجوز للجنب أن يقرأ بغير مس وقع الخلاف لو قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل الأحيان أُنّ أن هو هذا ذكر ذكر ولكن بغير مس فيجوز له أن يقرأ القرآن إن كان جنبا هو دي كلها استهزائية يعني اجتهد فيها أهل العلم في حديث لم يثبت حديث لم يثبت من غير مس من غير مس. أما إذا أردت أن تمس المصحف فتوضأ وهذا على لجوب. من أراد أن يقرأ من المصحف فيلزمه الوضوء. أما من أراد أن يقرأ بغير مصحف من حفظه من صدره فيجوز له ذلك. يتأمم على جدار السيارة ويقرأ. مش إحنا قلنا؟ آه. إزاي يقول لي الصفة يعني كده في مجلس يتوضأ وقت ويقرأ طالما هيمس المصحف يتيمم لو لم يجد الماء يتيمم إن وجد الماء يتوضأ للقراءة من المصحف طبعا للقراءة من المصحف فين المشاقة هنا لا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن هم؟ حد عنده حاجة تانية؟ <تصفيق> وكلمة لايو حافظ على الوضوء اللي مؤمن يعني ايه؟ هل بيمسك نفسه يعني؟ <تصفيق> لا يجدد الوضوء بصفة صفة مستمر لا <تصفيق> يوجد مشقة ونحن قلنا لو في مشقة طب لو في مشقة يتأمن خلاص المسألة خرجنا منها طب هيبقى لنا المشقة عزره ولا مش عزر بقى لان احنا قلنا يتأمن مع وجود مع عدم وجود الماء طب هو وجد الماء في مشقة في استعمال الماء يبقى يتمم، واضح؟ يبقى احنا نرجع لقول عبد الله بن مسعود بقى ان كل بقى ما يطرق لك حاجة تقول لا يبقى تتيمم؟ لا يبقى احنا ايه؟ يبقى. <تصفيق> لا طبعا احنا بنخبر من باب التيسير من باب التيسير يقول ويجزر الجرب والحائد أن يجري القرآن على قلوبهما أو قلبيهما وأن ينظر في المصحف ويستحب لهما إذا أراد الإغتثال أن يقول بسم الله وده ذكر بسم الله ذكر على قصد الذكر يقول واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول الغات اللي احنا كلمنا فيها في المرة الماضية وفي حالة الجماع طبعا قول العائشة كان النبي وسلم يذكر الله على كل أحيانة يعني أوه ماشي وقاعدة ومحدث حدثا أصغر أو أكبر وطبعا الذكر هذا مقصود ب التسبيح والتحميل والتهليل وما شابه ذلك والله بابه جواز أكل المحدث الطعام في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأُتي بطعام فذكروا له الوضوء خرج من الخلاء فأتي له بطعام فذكر له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ أريد أن أصلي فأتوضأ ده اسلوب استنكاري ده اسلوب الإيه؟ استنكاري وابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لما أصلي فأتوضأ وا أيضا عند عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل له يا رسول الله ألا توضأ قال لمن؟ للصلاة للصلاة الرواة الأخيرة يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماءا رواي بقى قال وزادني عمر أحد الرواية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضع ما أردت صلاة فأتوضع يقول العلماء أجمعوا على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى وقرأ القرآن ويجامع ولا كره المحدث حدث إيه أصغر محدث حدث أصغر طبعا يقرأ القرآن كما قلنا من حفظه وليس من المصحف ولا كراها في شيء من ذلك وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الأمة, الأمة وقد قدمنا المسألة دي طبعا هتسأل فيها دلوقتي لأن احنا قلناها قبل كده أن أصحابنا رحمه الله تعالى اختلفوا في وقت وجوب الوضوء الوضوء يجب إمتى؟ هل هو بخروج الحدث بمجرد ما أحدث يلزمني الوضوء؟ ويكون وجوبا موسعا أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة أم يلزم الوضوء إلا عند القيام للصلاة أم يجب بالخروج والقيام معا فيه ثلاثة أوجه أصحوها عندهم الثالث اللي هو يجب بالخروج خروج لإيه خروج الحدث وقت الحدث ثم القيام للصلاة إحنا رجحنا إيه أيامها ها يعني انت تقول الثاني احنا رجحنا هنون رجحنا هنون رجحنا الثالث مش الثاني او طبعا هو اكد عند دخول وقت الصلاة اكد اكد آه. قوله صلى الله عليه وسلم لم أصلي فأتوضع وهو استفهام إنكار ومعناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الآن والمراد بالوضوء هنا الوضوء بإيه؟ الوضوء الشرعي ولا اللغوي؟ اللي هو الشرعي اللي هو غسل الأعضاء لا هو المقصود به هنا الغسل الوضوء اللي هو الغسل التام الشرعي وليس اللغوي لأن بعض أهل علم قال أنه هو اللغوي وردوا عليه قالوا لا المقصود هنا هو وضوء, وضوء الشرعي الذي هو وضوء الصلاة يبقى احنا ان شاء الله فضل لنا بابين بابين يعني انا ان شاء الله في المرة الجاية اضحك عليكم فيهم في ربع ساعة كده ونخلص ان شاء الله المنهج <تصفيق> خلص لا انا بقول لك اضحك عليكم يعني اقولهم بسرعة يعني. مش اضحك عليكم في حاجة اخر يعني انت خلصت وحيد الكتاب كله مبارك مش المنهج؟ مش هو في سنة؟ كتاب التوحيد في سنتين؟ الله أجمد، متت الهمم؟ <تصفيق> إيه؟ أنا ظنيت أنه في سنة واحد أنا عارف الفتح تفتح المجيد دا 66 بابة يعني نعملها كلها مش ما شاء الله نسأل الله القبول ربنا ينفعكم إن شاء الله ربنا ينفعكم. سبحانك الله وحمدك أشهد لا إله إلا أنت استفرج